النشرة الاخباريه النشره الاخباريه حياه الذل لا لا ارتضيها وحب الموت بالعز مرامو الذل لا لا ارتضيها وحب الموت بالعز مرامو والله لا اخشى المنايا فما للعبد في الدنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء الثامن عشر من ربيع الثاني لسنة ألف واربعمائة واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك وإصابة تسعة عناصر من الجيش الرافضي بتفجير عبوتين ناسفتين غرب الرمادي هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في منطقة برنو الكو مصابون من البكك المرتدين في منبج مقتل أحد مخاتير الردة على يد جند الخلافة في ننجرهار البداية من ولاية العراق من الأنبار ألاك وإصابة تسعة عناصر من الجيش الرافضي بتفجير عبوتين ناسفتين غرب الرمادي بعد توفيق الله وفضله جنود خلافة يفجرون عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش الرافضي المرتد في منطقة الكيلو مئة وعشرين غرب الرمادي ما أدى لهلاك وإصابة تسعة مرتدين ولله الحمد والمنة وفي صلاح الدين بفضل الله ومنه تم أمس استهداف آلية للحشد العشائري المرتد بنيران جنود الخلافة في منطقة الفتحة شمال بيجي ما أدى لإعطاب الآلية وقتل عنصرين ولله الحمد على توفيقه وإلى ديالا بتأييد من الله تعالى جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على هامر للجيش الرافضي المرتد في منطقة الندى شرق بلدروز أول أمس ما أدى لتدميرها ولله الفضل وحده ننتقل إلى ولاة غرب إفريقية هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش النجيري المرتد في منطقة برنو بعد التوكر على الله تعالى شن جنود الخلافة هجوماً على ثكنةٍ للجيش الناجيري المرتد في بلدة كروس بمنطقة برنو أمس واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما ادى لهلاك عنصر وإصابة آخرين واغتنم المجاهدون اليه رباعية الدفع ودخائر متنوعة ولله الفضل والمنة على توفيقه وإلى ولاية الشام هلكوا مصابون من البكك المرتدين في منبج من حلب بحول الله وقوته تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع تقل ثلاثة عناصر من البكك المرتدين على الطريق الرابط بين منبج والباب غرب دوار الصوامع ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد ننتقل إلى ولاة خراسان مقتل أحد مخاتير الردة على يد جند الخلافة في ننجرهار بتوفيق من الله تعالى تم أمس مداهمة منزل المرتد نوروز خان أحد مخاتير منطقة بيخات دجواره في ننجرهار والموالي للحكومة الأفغانية المرتدة حيث تم قتله بنيران جنود الخلافة والحمد لله واخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء بمعية الله وفضله تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عناصر من تنظيم القاعدة بالقرب من منطقة ذيكال بالأسفل في قيفه ما أدى لهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة تسعة عناصر من الجيش الرافضي بتفجير عبوتين ناسفتين غرب الرمادي هجوم لجنود الخلافة على ثكنة للجيش الناجيري المرتد في منطقة برنو الكام مصابون من البكك المرتدين في منبج مقتل أحد مخاتير الردة على يد جند الخلافة في ننجرهار وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيشك الأسود وجيش في العراق لواحتدامه فنصر الله آت إلا محالا وجند الله للدين أقاموا وجند الله للدين أقاموا وجند الله للدين أقاموا